اللهَّهُ الَِّي خَلَقَكُم مِضُرْف سَُّ جَلَمٍ بعدِ ضُْفٍ قُوه سَُّ جَلَمِ بعدِْ ضُْرفٍ قُووَتَ سُ جَلَمِ بعدْقُوَةٍ ضُرْفَ يخلق ما يشاء وهو العليم القديم